قُلْ تَعَ نَدْعؤابنأَنا وَأَبن أَكُم وَنِسَ نا وَنسَ أَكُم وَآفُسَن وَآ فسَكُم ثمَُّ نَبَتَهِ الفَنَجَ عَعَنةَ الله يعَلَ الكَذب إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 إن أولى النَّاسِ بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم قل ان الهدى هدى الله أو يحال